أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله لم يكن غير أن أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 110. كذب آل فرعون والذين من قبلهم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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 119. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يؤجزون 110. لهم ما استطعتم من من قوته ومن رباط الخيل ترهبون به عذو الله وعدوكم ترهبون الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم